وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة الأكارم مع الدرس التاسع من دروس أسماء الله الحسنى والاسم اليوم اسم الغفور هذا الاسم أيها الإخوة ورد في القرآن الكريم في صيغ ثلاثة أو في صيغ ثلاث الصيغة الأولى ورد هذا الاسم على صيغة غافر قال تعالى غافر الذنب قابل التوت أول صيغة غافر. وورد أيضا على صيغة ثانية وهي الغفور غافر وغفور قال تعالى وربك الغفور ذو الرحمة وقال تعالى وهو الغفور الودود وقال تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم إلى آخر الآيات التي ورد فيها هذا الاسم على صيغة غفور صيغتان الصيغة الثالثة وردت غفار على وزن فعال قال تعالى وإني وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدف وقال تعالى استغفروا ربكم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ألا هو العزيز الغفار غافر وغفور وغفار وردت هذه الأسماء كلها في القرآن الكريم هذه الأسماء هذه الأسماء كلها مشتقة من مصدر واحد وهو المغفرة قال بعض العلماء. والإنسان إذا عصى الله عز وجل وصف في القرآن بأنه ظالم ووصف في القرآن بأنه ظلوم وبأنه ظلام فقال تعالى فمنهم ظالم لنفسه وقال تعالى إنه كان ظلما جهولا وقال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنفوا من رحمة الله فالمسرث ظلام على صيغة المباناة فإذا كان العبد ظالماً فالله غافر وإذا كان ظلوماً فالله غفور وإذا كان ظلاماً فالله سبحانه وتعالى غفار بأية صفة أتى بها العبد المعصية فهناك اسم لله عز وجل يقابل هذه المعصية النقطة الدقيقة في هذا الاسم أن صفات الإنسان متناهية معنى متناهية الإنسان فعل هذا الذنب الذنب له حجم فعل هذه المعصية أخذ هذا المبلغ ارتكب هذه المخالفة مهما تكون المعاصي والذنوب فإنها متناهية تنتهي عند حد لكن مغفرة الله عز وجل ليست متناهية، لا حدود لها، وغير المتناهي يغلب المتناهي، إذا لا يقنط من رحمة الله عز وجل إلا الكفور، لا يقنط من رحمة الله عز وجل إلا الجهول، لا يقنت من رحمة الله عز وجل إلا الجهود، إذا. إذا كان ذنبك متناهيا ومغفرة الله عز وجل ليست متناهية فمن الغباء والحمط والجهل والجحود وقلة العلم أن تيأث من رحمة الله لذلك اليائس كافر اليائس جاهل اليائس جاحد شيء آخر في هذا الاسم أن الآيات التي وردت في هذا الاسم وردت مرة على صيغة الماضي. قال تعالى: فاستغفر ربه وخر راكعاً وأناب فغفرنا له ذلك. ومرت أيضا على صيغة الفعل المضارع. قال تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إن الله يغفر الذنوب جميعا ومن يغفر الذنوب إلا الله ووردت بصيغة الأمر ربنا فاخفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ووردت بصيغة المصدر غفرانك ربنا وإليك المصير وإن ربك لدو مغفرة للناس على ظلمهم يعني يغفر لك ما مضى ويغفر لك الآن ويغفر لك في المستقبل وهو دو مغفرة بأي ذمن شئت هو غفار بأي ذنب فعلت لأي ذنب فعلت هو غفار إن كان الإنسان ظالما فالله غافر وإن كان ظلوما فالله غفور وإن كان ظلاما فالله عز وجل غفار وإن فعل الذنب في الماضي غفر الله له وإن فعله الآن يغفر الله له وما سيفعل من ذنب في المستقبل فإن الله عز وجل يغفر بعد الدعاء إذا بأي شكل وبأي زمن فالله سبحانه وتعالى غفور رحيم أسوق هذا الكلام ليعلم الأخ المؤمن أنه لا يقنط من رحمة الله عز وجل إلا اليائس إلا الجاهل إلا الجاحد إلا الكافر ولكن أيها الإخوة الأكارم إذا توهم أحدكم أنه غافر اسم فاعل أما غفور صيغة مبالغة لاسم الفاعل أما غفار صيغة مبالغة المبالغة لاسم الفاعل الشيء الحقيقة التي أتمنى أن تك تكون بين أيديكم هو أن أسماء الله عز وجل لا تتفاوت أبدا إذا كيف جاء, جاء هذا الاسم على هذه الصيارة هنا السؤال إذا إنسان تناول الطعام ماذا يقال له في اللغة يقال له آكل إذا جلس إلى الطعام فأكل خمسة أرغفة ماذا يقال له؟ أقول أقول باللغة العامية أكيل، باللغة الفصحى أقول على وزن فعول يقال له أقول إذا تناول كمية كبيرة، إذا تناول وجبة خفيفة ولكن أكلت اليوم خمس مرات يقال له أقول إذا صيغة المبالغة ما لا تفيد تفيد النوع وتفيد العدد تفيد النوع وتفيد العدد الحقيقة الأولى أن أسماء الله عز وجل لا تتفاوت كلها في مستوى واحد أن الله عز وجل مطلق الإنسان كان في مستوى ارتقى إلى مستوى أعلى ارتقى إلى مستوى أعلى كان ظالم فعلى ظلما أشد فصار ظلوم فعل ظلما أشد فصار, فصار ظلام أما هذا المعنى لا يليق بحضرة الله عز وجل أبدا لكن لو أن فلان ارتكب سيئة غفرها الله له فهو غافر فلان آخر غفر الله له فلان ثالث غفر الله له فلان عاشر غفر الله له العباد كلهم لو أذنبوا غفر الله لهم إذا جاء الصيغة غفار لا من حيث النوع ولكن من حيث العدد لا من حيث النوع ولكن من حيث العدد الآن بعض أعداء الدين يلقون شبهة مثلا يقول ربنا عز وجل لو فرضنا قلت فلان ليس أقولا إذا نفيت عنه أنه أكل، هل نفيت عنه أنه يأكل أو آكل؟ لا. طيب. إذا قلت وما ربك بظلم للعبد، قد يقول قائل معلومات محدودة وفقه ضيق. الله عز وجل ينفي عن نفسه مبالغة الظلم، ولا ينفي عن نفسه عن نفسه الظلم. فإذا قلت عن انسان ليس أكولا. ليس معنى هذا أنه ليس آكلاً قال هذا لا يليق بحضرة الله عز وجل لأن صيغة المبالغة بأسماء الله لا تعني الكم بل تعني العدد فكل عباده لو أنهم أذنبوا فالله عز وجل غفور فصيغة فعول تعني المبالغة لا في العكم ولكن في العدد والدليل وما ربك بظلام للعبيد الظلام في حق الله تعني أنه لا يظلم لا فلان ولا فلان ولا فلان ولا أحد يعني جميع عباده ينعمون بعدالته شيء آخر المغفرة في اشتقاقها اللغوي تعني الستر فمثلا الغفر وبر السوب وبر السوب يستر اللحمة والسدى ومغفر الرأس الشعر يستر جلد الرأس فباللغة معنى الستر ولكن ربنا عز وجل كما يتضح لكم ذكر بعض المعاصي فقال مثلا عن سيدنا موسى رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي سيد النبي عليه الصلاة والسلام ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فلا يستقيم معنى المغفرة بمعنى الستر ولكن يستقيم بمعنى الصفح والعفو والستر والصفح يلغيان الشيء بمعنى واحد إذا المعنى الأول للمغفرة الصفح والعفو يعني عدم إيقاع العقوبة يعني الله عز وجل غفور يمكن أن يعفو عن فلا يوقع فيك العقاب المشكلة الأساسية هو أننا إذا قرأنا القرآن نقرأ بعضه وننسى بعضه الآخر قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم لا ينبغي أن تقف عند هذا المكان في الآية قال تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون يعني غفور لمن أقبل غفور لمن تاب غفور لمن رجع غفور لمن أناب غفور لمن أصلح غفور لمن استغفر أما أن يقيم الإنسان على معصية وينوي أن يبقى عليها ويقول الله غفور رحيم هذا من السزاجة والجهل وعدم الفهم نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم لكن وأن عذابي هو العذاب الأليم يعني إما أن تأتيه طائعا وإما أن يدفعك إلى أن تأتيه ربنا عز وجل قال في بعض الآيات أن الله تاب عليهم ليتوبوا تاب عليهم ليتوب وفي آيات تابوا فتاب الله عليهم فما معنى التوبة إذا سبقت توبة العبد ما معنى توبة الرب إذا سبقت توبة العبد وما معنى توبة الرب إذا تأخرت عن توبة العبد قال بعض العلماء إذا سبقت توبة الرب توبة العبد أي أن الله عز وجل ساق له من الشدائد والمحن والمصائب ما دفعه إلى التوبة، فما أكثر التائبين على أثر مصيبة نزلت بهم؟ الله عز وجل إذا تاب على العبد قبل أن يتوب يعني ساق له الشدائد والمحن والبلايا بحيث يحمله على يحمله على التوبة. وإذا قال الله عز وجل ذرني ومن خلقت وحيدة وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا حيث ما جاءت كلمة ذرني يعني يا محمد إن لم يستجب فلان لك دعه لي أنا أسوق له من الشدائد ما أحمله على التوبة وهذه آيات دقيقة جدا يعني الله عز وجل من رحمته بنا يسوق لك إنسان لطيف يقدم لك نصيحة نصيحة هادئة لطيفة بينك وبينه يدعمها بالآيات والأحاديث والقصص فأنت إما أن تستجيب وإما أن لا تستجيب فإن لم تستجب فالله سبحانه وكعالى عنده من الوسائل والأساليب والأدوية والطرائق والمضايقات والشدائد ما يدفعك إلى بابه دفعا، فأيهم أرقالك أن تأتيه طائعا أو أن تأتيه بعد العظم؟ هذا ما فسره النبي عليه الصلاة والسلام. عجب ربكم من قوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل كل كل بني كل يدخلون الجنة إلا من أبا قالوا ومن يأبه يا رسول الله؟ قال من أطاعني فقد أبه ومن عصاني من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبه فأنت أخوف ما يجب أن تخاف منه أن تدعى إلى الله عز وجل دعوة هادئة لطيفة فيها ستر بينك وبين أخي كريم ينصحك بغض البصر بتحرير الدخل بترك الظلم بترك العدوان فإن لم تستجب فالله سبحانه وتعالى كثير أن يسوق للإنسان من الشدائد ما يحمله على التوبة هذا معنى التوبة إذا سبقت توبة الرب هذا معنى توبة الرب إذا سبقت توبة العبد تاب عليهم ليتوبوا أما إذا جاءت توبة الرب بعد توبة العبد فهي قبول التوبة تابوا فتاب الله عليهم أي قبل توبتهم يعني الإنسان إذا قرأ عن المغفرة قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألة ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام فمن وجد خيرا فليحمد الله وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْتَهِ هذا معنى هذا الحديث القدسي أن الإنسان إذا عاد إلى الله طواعية ضمن حفظ الله له وتأييده وإكرامه فإذا أبى ولم يستجل عندئذ سيأتيه العذاب من حيث لا يشعر لذلك ربنا عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله إثا قلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليلا من بكم من الآية إلا تنفروا يعذبكم عذابا شديدا ويستبدل قوما غيره يعني إن لم تأتيه طائعا دفعك إلى بابه دفعا بعض العلماء قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما توجه إلى ربه قال يا من أظهر الجميل وستر القبيح دققوا في هذا الدعاء يا من أظهر الجميل وستر القبيح أي قبيح هذا؟ ألا خواطرك تأتي خواطر لا يعلمها إلا الله لو اطلعت على شيء يعني قد يأتي في بالك خاطر قبيح جدا خاطر معصي قد يأتي في بالك خاطر لا يرضي الله حباً لكن ألا ترى أن الله سبحانه وتعالى جميل استدر كل خواطرك محزوبة عن الخلق لك أن تفكر بما تشاء، ولك أن ولك أن يخطر يخطر على بالك ما تريد، وأنت عند الناس في أعلى مكان. لذلك قال بعض الشعراء: والله لو علم قبيح سريرتي، لآب السلام علي من يلقاني ولا ولأعرض عني وملوا صحبتي. يا مشركين، لو اطلع الأول على ما يدور في خلد الثاني لفك معه الشركة. لو اطلع الزوج على ما يدر في بال زوجته ستفلقها لو اطلعت الزوجة على ما في ذهن زوجها لتركته لو اطلع الأب على ما يدر في بال ابنه بكرة بموت أبي هذا إذا في باله خاطر ثاني الأبن. لو اطلع الأب على ما يجول في خاطر ابنه لا أبعده عنه إذا الله عز وجل ستار جميل استتر هذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام حينما دعا ربه قال يا من أظهر الجميل وستر القبيح يعني أنت في حصن حصين كل كالخواطرات الداخلية كل المشاعر كل الأفكار كل طموحات هذه كلها مستورة فهذا من معنى المغفرة يعني ستر عن الناس العيوب الفكرية وشيء آخر الإنسان من دون جلد قبيح جدا لو لو رأيت إنسان على مستوى العضلات فقط ورطيت مخيف يعني عضلات كلها متداخلة لو رأيت عضلات الوجه وحدها لو وليت من الإنسان ترارا عشرات العضلات المتداخلة والمستقيمة مائلة لكن يأتي هذا الجلد فيجعل الوجه جميلا فربنا عز وجل ستر العضلات بالجلد وفي فتحات الجسم كلها فاي منظر أناقة معطر مهفف هذا من معنى يا من أظهر الجنير وستر القبيح الوجه جميل والمعنى الثالث أن المؤمن في الجنة يستر الله عنه ذنوبه لو أن المؤمن اطلع على جاهليته لحترق فوق فاقة البشر لأنه مع الكمال المطلق لو أن مؤمن تاب إلى الله توب نصوح وغفر الله له لكن لمجرد أن يذكر ما فعل في الجاهلية يحترق فمن رحمة الله بالمؤمن أنه يستر عنه عيوبه وهذا ما فسره بعض العلماء في سر فناء الجسد لأن هذه الصور في الذاكرة، فإذا ثمي الجسد بقيت النفس النفس طاهرة النفس طاهرة مقبلة مطهرة معطرة مصطبغة بالكمال الإلهي لا لا بعده. واحد من المؤمنين له جاهلية أوتان ما دام حيا يرزق إذا تذكر جاهليته وكيف كان في أي مستوى كان في أي منطق في أي مخالفات في أي معاصي يحترق ما الذي يحرقه كماله هذا في الدنيا لما قالوا لابد للمؤمن من ذلة أو قلة أو علة ما هي الذلة هذه ذلة الجاهلية التي كانت قبل أن يتوب إلى الله عز وجل فالمعصية لو أن الإنسان تاب منها وشفيت نفسه منها لكن لمجرد أن يذكرها تحرقه في الدنيا فمن رحمة الله بالمؤمن أنه في الجنة يستر الله عنه ذنوبه كلها أبدا لا يرى شيئا ربنا عز وجل في سورة غافر قال غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب ذي الطول قال بعض المفسرين غافر الذنب إكراما وقابل التوب إنعاما وشديد العقاب للكافرين وذي الطول أي ذي العطاء الكبير للسابقين والمقربين الحقيقة ثلاث أسماء من أسماء الله الحسنى للمؤمنين واسم واحد للكافرين فربنا عز وجل غافر الذنب قابل التوب ذي الطول شديد العقاب فقال غافر الذنب لمن ظلم نفسه وقابل التوب للمقتصد وذي الطول للسابق فالمؤمنين بعضهم مقصرين مخالفين بعضهم مستقيمين أو مستقيمون بعضهم متفوقون فربنا عز وجل للمقصرين غافر الذنب للمقتصدين قابل التوب للمستابقين ذي الطور وللكافرين شديد العقاب لماذا كانت صفة, صفة واحدة من صفات الله عز وجل للكافرين لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الكفر ملة واحدة فماذا بعد الحق إلا الضلال الكفر واحد أما الإيمان مراتب هذا العطاء يعني نقول يده طولة له عطاء كبير قال هذا الوحش الذي قتل سيدنا الحمد يعني تعتقد في عمل أشنع وأبشع وأقدر من أن يأتي وحشي عبد مقابل أن يعتق فيأتي بحربته ويبقر بها بطن سيدنا الحمزة عم النبي فقال بعد أن فعل ما فعل وعرف قبح جريمته هرب إلى الطائف وندم على فعلته وكتب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله هل لي من توبة في لي توبة قاتل عم النبي وعم النبي عليه الصلاة والسلام من أحب الناس إليه سيد الحمد سيد الشهداء إذا الله عز وجل أكرمكم بعمرة أو بذيارة المدينة المنورة له قبر في في قرب قرب جبل أحب سيد الشهداء فقال يا رسول الله هل لي من توبة؟ قال فنزل قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فجاء فقال لعلي لا أدخل تحت هذه المشيئة ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلعلّي لا ادخل تحت هذه المشيئة قال فنزل قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله الهًا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا إلا من تاب واامن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنا وكان الله غفورا رحيم قال فقال لعلي لا يكون عملي صالحا فنزل قوله تعالى شوف كم مرتبة قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا يعني لو جئتني بملء السماوات والأرض خطايا غفرتها لك ولا أباني لله أفرح بتوبة عبده من الضال الواجد والعقيم الوالد والضمآن الوارد الآن في عنا بعض التفكيرات اللطيفة لقوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم الله عز وجل ما قال قل يا عبادي الذين فسقوا قل يا عبادي الذين زنوا قل يا عبادي الذين شربوا الخمر قل يا عبادي الذين قتلوا جمعهم كلهم في قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم فيها تلطخ فيها ستر فيها ستر لحالهم هي تذوق الكلمات القرآنية قل يا عبادي الذين أسرفوا شيء ثاني في المتقل يا عبادية في الآية شيء جميل جداً يعني هذا العبد أضافه الله إلى ذاته تسلية وتطميناً لهم وإكراماً لهم نسرهم إلى ذاته قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله فزينتهم بنستهم إلى ربهم وقبحهم لا يعقل أن يغلب نسبتهم إلى ربهم لذلك أنت حينما يقول لك الله عز وجل قل يا عبادي يجب أن تفتخر يجب أن تطير إلى السماء حبا به وإقبالاً عليه الشيء الآخر قل يا عبادي الذين أسرفوا ما أل في معصية ربهم لا أسرفوا على أنفسهم هذه المعاصي ما أضر بها أحداً أضر بها أنفسهم ذات الله منزهة عن كل أذى لو أن أولكم كما قلت قبل قليل وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص في ملكي شيئاً فقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا على الله عز وجل ذات الله منزهة لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا دقق في الآية إنه هو الغفور الرحيم يعني هو غفور إن أذنبت أو لم تذنب هو غفور من دون أن تذنب ولو أنك أذنبت يعني هذه صفته الثابتة هذه صفته القديمة والثرمدية والأبدية قال وأما قوله تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم قال مر النبي عليه الصلاة والسلام ببعض الصحابة فرآهم يضحكون فقال عليه الصلاة والسلام أتضحكون والنار بين أيديكم فحزنوا جدا ثم رجع القهقرة فقال جاءني جبريل عليه السلام وقال يقول الله تعالى نبِعِ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. يعني أنت أيها الأخ الكريم لا تكون في حالة نفسية صحيحة إلا إذا جمعت بين الخوف والرجاء. فإذا غلب الخوف حال مرضية وإذا غلب الرجاء حال مرضية. وهذا نفسك لا في بال بالدم هرمون التجلُّ وهرمون التميع إذا غلب هرمون التجلُّ رأيت الدم كالوحل في الأوردة والشرايين، مموت الإنسان فوراً. وإذا غلب هرمون التميع سال الدم كله من من سق من صغير. في كلا الحالتين الإنسان ميت. لكن هذا التوازن الدقيق بين التجلط وبين التمييع، طيب، أنت بعلاقتك مع الله عز وجل يجب أن يكون هناك توازن دقيق جداً. بين الرجاء والخوف فأكثر الناس الله عز وجل لا تدأ أولاد عقده، الله غفور رحيم هذا رجاء أبله لو القرآن لوجدت أن الله سبحانه وتعالى يقول كثيرا ثم إن ربك للذين تابوا وآمنوا وعملوا الصالحات إن ربك من بعدها لغفور رحيم إذا الإنسان عنده وقت ورجع القرآن الكريم يدقق في هذه الآيات في الآيات التي وردت من بعدها إذا عنده معجب مفهرض افتح على كلمة من بعدها في بداية آيات كثيرة ثم إن ربك للذين تابوا وآمنوا وعملوا الصالحات إن ربك من بعدها فالتفاؤل والرجاء من دون توبة من دون استقامة تفاؤل أدلة أحمق والخوف إلى درجة الانتحاق واليأس من الرحمة الله هذا يأس قاتل ولن تسعد مع الله عز وجل إلا إذا جمعت بين الخوف والرجاء يعبدوننا رهبا ورغبا تضرعا وخيفا قال نبئ يا محمد نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم قبل قبل العباد جاءت شفاعة النبي وبعد العباد جاءت رحمة الله والعبد بين شفاعة وبين رحمة هذا من باب التطمين ويقال أن أحد الخلفاء دخل عليه ولد ابنه وولد ابنته فقال لهما أنتما ابن من؟ فانتسب ابن بنته إلى أبيه وانتسب ابن ابنه إليه هكذا يروى وليس هذا الموقف كاملا ملأ ابن حجرة ابن حجرة ابن ابنه بالجواهر وملأ حجرة ابن ابنته بالستكاكل أنه انتسب إليه مغزى القصة أنه الإنسان إذا قال يا رب أنت ربي لا إله إلا أن يا ربي ما لأحد سواك مجرد أن تنتسب إلى الله عز وجل فهذا يرفعك عند الله عز وجل وربنا عز وجل أكرمك بهذا النسب فقال قل يا عبادي فالذي يقرأ القرآن يجب أن يتذوق كيف أن الله سبحانه وتعالى نسب العبادة إلى ذاته في تكرير قل يا عبادي الذين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم هل في الآية تكرار أين التكرار قال إني أنا أخوك قال له إني أخوك إني أخوك إني غفور رحيم أين التكرار بأنا إني أنا الياء ضمير المتصل بإني هو نفسه أنا إني أنا لماذا التكرار؟ للتطميم إني أنا الغفور الرحيم بعضهم قال غافر الذنب يمحو هذه السيئة من دستر أعمالك وأما الغفار وأما الغفور يمسحها عند الملائكة وأما الغفار ينسيك أنت هذه هذا الذنب يعني إما أن تمحى من دفترك وإما أن ينساها الملك وإما أن تنساها أنت فغافر وغفور وغفار الغافر هو الذي يمحو سيئتك من تجل أعمالك والغفور هو الذي ينسيها الملائكة والغفار هو الذي ينسيك أنت إياها يا دم انتهى أن تأتي يوم القيامة وليس لك جاهلية وليس لك ذنب كمال في كمال لذلك تسعد في جنة الله التي عرضها السماوات والأرض إلى أبد الآبدين قال يروى أن رجلا شاخة يعني كبرت سنه وبتعرفوا الحديث قدسي يقول الله عز وجل للعبد إذا تقدم سنه، عبدك كبرت سنك، وانحنى ظهرك، وضعف بصرك، وشاب شعرك، فاستحي مني، فأنا استحي منك. قال رجل تاب بعد أن شاخ، بعد أن كبير. يعني إذا الإنسان تاب في سن مبكرة شيء رائع جدا لكن إذا الإنسان عرف الله في سن متأخرة ما في مانع، فضل الله كبير. القصة التي أتلوها عليكم كثيرا ولا أنساها أحد شيوخ الأذهر الكبار رأى خطيب مسجد شابا فتمنى أن يكون مثله عمره خمس وخمسون عام رجل من صعيد مصر عمره خمسة وخمسين عام أمي لا يقرأ ولا يقرأ لكن لا تنسوا أن مراتب الله العليا لا لمن سبق ولكن لمن صدق فساق ذبته إلى القاهرة وسأل عن الأزعر يعني في آل جامع الأزعر ويقصد الأزهر فالذي سأله رجل صالح قال له يا أخي هذا اسمه جامع الأزهر ليس الأزعر فتح الله عليك فتوح العارفين القصة سمعتها من أحد العلماء ثم قرأتها في كتاب والقصة ثابتة وتكاد لا تصدق هذا الإنسان الأمي الفعيد الجاهل الذي تمنى على الله أن يكون عالما وشيخا جليلا وساق حماره إلى الأزعر وصوبه له هذا البائع توجه إلى هذا المسجد وتعلم القراءة والكتابة وحفظ القرآن وما زال يتقلب في مراتب العلم حتى عاش ستة وتسعين عاما ولم يمت إلا وهو شيخ الأزهر قصة ثابتة لعل اسمه زكريا الأنصاري أحد شيوخ الأزهر السابق في الخامسة والخمسين فهذا العبد رجل تاب إلى الله في سن الشيخوخة فإذا ناجى ربه يقول يا ربي لقد أبطأت في المجيء إليك أخرت أنا كثير إذا واحد فعلا تاب وذاق طعم التوبة إلك محروق قلبي كيف أنضيت هذا العمر في معصية الله عز وجل بعد أن ذاق طعم الطهر طعم القرب طعم الإقبال على الله طعم العمل الصالح طعم العلم طعم الشرف يقول يا ليتني عرفت الله قبل هذه السنة فقال في يقول يا ربي لقد أبطأت بالمجيء إليك قال فوقع في قلبه أن يا عبدي لا تقول هكذا إنما أبطأ في المجيء إلي من مات ولم يتوب ما دام بقيان يوم لحية حالك دام القلب ينبض الأمل كبير، طبعا كلما بكرت كلما أحسن لكن إنما, ي... إنما أبطأ في المجيء إليه من مات ولم يتب نحن كعبيد ما علاقتنا بهذا الاسم الله غفار وأنت لا تنسى أخطاء آخرين أبدا ولا تغفرها قال العلماء حظ المؤمن من اسم الغفار أن يستر من غيره ما يستره الله منه أدق حق نصيبك من اسم الغفار أن تستر من إخوانك المؤمنين وغير المؤمنين ما ستره الله منك امرأة زنت في عهد سيدنا عمر وأقيم عليها الحد ثم تابت وجاء من يخطبها جاء أخوها إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا أمير المؤمنين جاء من يخطب أخني أفأخبره بذنبها وإقامة الحد عليها غضب عمر رضي الله عنه أشد الغضب قال والله لو أخبرته لقتلته فأنت كمؤمن لك أخ صديق زلت قدمه وقع في معصية علمتها أنت لا ينبغي أن تذكرها لأحد إذا كنت مؤمنا وعرفت اسم الغصار كما أن الله غفر لك وتاب عليك يجب أن تغفر لإخوانك وأن تستر ذنوبهم والحديث الذي تعرفونه جميعا الذنب شؤم على غير صاحبه إن تكلمه فقد غتا ذكره فقد غتابه فلك أخو قاعد ذنب حكيت عن ذنبه فقد اغتبته وإن عيرته ابتريت به وإن, ش... وإن رضيت منه هذا الذنب شاركته في الاسم يعني إذا الواحد بلغ أنه أخو أكل مال حرام بكث يقول عفر مع دبر حاله. على... على الآن معه أنت لمجرد أن تصني على معصيته أو أن تستحسن عمله فقط شاركته في الاسم، ولمجرد أن تحتقره كيف يفعل هذا؟ سوف تبتلى بهذا الذنب، لأنك عيرته به، ولمجرد أن تذكره لنا، فقد اغتبته. هذا على من على من لم يفعل الذنب، فكيف بالذي فعل الذنب؟ قال فمن تغافل عن المقابح وذكر المحاسن فهو ذو نصيب عظيم من هذا الإنس يعود نفسك تكون إيجابي عود نفسك تذكر في الناس النواحي واحد المحاسن في تعاملك مع الناس تغافل عن عيوبهم وأبرز محاسنهم بيحبوا كلهم في شخص في العكس بيتغافل عن كل المحاسن النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم إني أعوذ بك من جارس إن رأى خيرا كتم وإن رأى شرا أذاع اللهم إني أعوذ بك من إمام سوء إن أحسنت لم يقبل وإن أثأت لم يغفر يعني من, من أقبح العادات في الإنسان أن يستر الجميل ويظهر القبيح يستر المحاسن ويظهر القبائح، أما المؤمن بيتغافل عن القبائح ويبرم المحاسن، فإذا أبرزت في الناس محاسنه هون. النبي الكريم قال: شرف معوان إذا عندك ابن تعرفه صادق أسمي على صدقه. في آباء بالحسوثير عن ابن غلا انت انتجزه انتجزه دائماً يئس ابنه. قال ابنك ما في له ولا, ولا ميز ماله قال يا رسول الله ماذا ينجي العبد من النار؟ قال إيمان بالله قال أمع الإيمان عمل قال أن يعطي مما أعطاه الله قال فإن كان لا يملك قال أن يعين الأخرق فإن كان لا يستطيع قال له فليأمر بالمعروف قال له فإن كان لا يحسن قال له أما تريد أن تدع لصاحبك من خير لا يوجد إنسان كله أخطاء ملع لميزة عندك موظف كله سوء انا مشرور من أمانتك اطمئن واحد دخل على النبي عليه الصلاة والسلام دخل على المسجد ليلحق رقعة مع رسول الله ركض أحدث ضج وجلب وفقبوا ضجيج وشوش على الصحابة صلاتهم فالنبي الكريم هكذا علمنا قال له زادك الله حرفا ولا تعود دائما هذا اللي قال مثلا الريح على الماء زرد أحد الشعراء الأمراء فما تمكنك من البيت ورأوه جارية قالت له يا له درعا منيعا لو جمد أعجب بذكائها وشاعريتها فتدوجها ثم أصبح هذا الإنسان ملك من ملوك إسطانيا الأندرس ابن عباد تزوجها وعاش معها حياة في أبهى قصوره اشتهت مرة حياة الفقر فأرادت أن تسير في الطين فجاء بالنفك والكافور فجبلهما بماء الورد وقال هذا الطين دوس فيه ثم جاء ابن تاشفين من إفريقيا وحارب ملوك الطوائف وقضى عليهم وأودعهم في السجن وساءت حاله وله قصيرة تبكي الإنسان النتيجة قالت له مرة هذه الجارية التي أصبحت ملكة وأكرمها إكراماً ما بعده إكراما قالت له مرة ما رأيت منك خيرا قط قال ولا يوم الطين ولا يوم الطين يعني إذا عندك زوجة عندك ابن دائما بتلومه وبتذمه طيب ما له ميزه الابن حطمته هذه ما له ميزه أريثت شريفتك إذا ذهبت إلى عملك أليست مستريحا من عثتها وشرفها فالإنسان لا يغفل عن ميزات الناس النبي الكريم رأى صهره مع الأسرة جاء جايقات جاء قاتل رسول الله صهر وزوج بنته ما نسي أنه صهر ممتاز قال أما والله ماذا ممناه صهر أرقشي عن الله عز وجل كن منصف إلي حولك زوجة أولاد أخوان أصحاب جيران أتباع موظفين إذا أنت عرفان ميزات دائما وتعرفها حق المعرفة يحبونك جميعا عندئذ يتقبلون منك أي ملاحظة وأي نقلت أن يزادك الله حرصاً ولا تعود فأنت كمؤمن مما يجب عليك أن تتخلق بأخلاق الله عز وجل عفواً في قصة رائعة جداً لما جاء عكرمة مسلماً يا الله ماذا قال النبي الكريم؟ قال جاءكم عكرمة مسلماً فإياكم أن تذموا أبا من أبوه؟ أبو جهل أعداء أعداء النبي قال فإن ذم الميت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت أنت كمؤمن يجب أن تظهر الجميل وأن تستور القبيح أما تصيد الأخطاء تصيد العيوب ليس هذا من أخلاق المؤمن هذا من أخلاق أهل الدنيا يروى أن سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام مر بجيثه جيثه ما أعتقد بالأرض في شيء أبشع لا في المنظر ولا في الرائحة من الجيفة فقال أصحابه ما أنت نريحها فقال عليه الصلاة والسلام بل ما أشد بياض أسنانها شوفوا محل أسنانها <تصفيق> إلى بذضها هي ما بتكون أب ناجح ولا معلم ناجح ولا داعي ناجح ولا تاجر ناجح ولا مدير معمل ناجح ولا مدير مستشفى ناجح إلا إذا عرفت الذين حولك عرفت ميزاتهم ذكرتها وقدرتها بعد إذن وجه لهم ما شئت من النصائح يقبلونها منك أما إذا غفلت عن ميزاتهم وتتبعت أخطاءهم فهذا مما يبعدهم عنك على كل على كل هذا الاسم يعني من أسماء الله الحسنى وكما تعلمون دائما لا يعرف الله إلا الله هذه بعض الآيات والأحاديث التي وردت حول اسم الغفار ولازم اسم الغفار يدفعنا جميعا إلى طلب المغفرة من الله عز وجل اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا يا كريم لأن هذا الدعاء كان من أحب الأدعية إلى النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا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 وزدنا علما اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا واجعل الحياة زادا لنا من كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة